من الله ما عمل الدين تقوى الدين ونعمه الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه الحمد لله حمد كثيرا طيبا مبارة فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما يليق بجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عنت الوجوه لنور وكه وعجزت العقول عن إدراك كنهه ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه موصوفا ربنا بصفات الكمال منعوتا منعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشجه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وكه لأحرقت صلوحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا اللهم تتابع بروك واتصل خيرك وكمل أعطائك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمه وجل ثناؤه وعظم جاهه وتقدس الأسماء فلا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر أعظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار صختك وفي كل شيء آية دالة لك فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك مطوي قفار السهادي فما خاب يا رب من أملك إن صلاطين الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوح وخيرك ربي يغدو ويروس فيا كريما الكرماء مخلاء عند جودك ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقول شكوني يا من أمرت الحوتى يلفظ يونسا وسترته بشجيرة ليخطيني يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني يا من أنجى من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبرين ودمر إبراهة والفيل ومزق الغزاة بطير الأبابين ألسندنا سبحت في علا ولوه ما سجدت لسواق ألت ترانا ولا نراك ولا نعبد إلا إياك يا من يرى مدى البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخفي تلك العظام النحلي ويرى ويسمع ويرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجدل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من نفصل في نفصل أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين عباد الله الحياة مليئة بالخصومات ولا تخلو من العداوات وفي محك الاختبار وفي أتون الامتحان القليل من العداوات لله والقليل من الخصومات في الله والكثير منها للنفس وللدنيا وللهوى وللشيطان نصيب وكفل من ذلك ولكن الغريب أن نعرف من هو عدونا فأن نعادي من لا يستحق العداء أن نعادي من يستحق ولا أنا وأن نوالي من يستحق عداءنا وعندئذ تختل الموازين وتضطرب المعايير وتختلط المواقف وإن كثير من الناس لا يعرف عدوه فتستغرقه العداوات الصغيرة بدلا من أن يترفع وأن يتسامى لعدو تحدثنا عنه في خطبتنا الماضية بمكر وخبث وخطط وبرامج يريد أن يهدم المجتمعات ويريد أن يسلب الإيمان ويريد أن يحول الأمة إلى أهل النار وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ولأمنينهم ولا فلا ولا يغيرن خلق فلا عامرنهم فلا يتكن اذان فلا الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا إن الله جل جلاله أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا وذلك بأمر صريح فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيم ثم بين لنا عداوة الشيطان السافرة ومخططاته الماكرة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وبالرغم من ذلك نجد أن الشيطان اتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا فالشيطان من العلماء نصيب بالرغم من أنهم علموا وعرفوا وإن الشرع اهتدوا ولكن الشيطان يخوفهم أحياناً من قول كلمة الحق، ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أن الساكت على الحق من العلماء شيطان، ولكنه قال شيطان الأخرس، وإن للشيطان كفل ونصيب في عبادة العبدين برياء and يتلاعب به الشيطان، وللشيطان نصيب في عبادة العبدين. ببدع ألقاه على قلوبهم ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد لأن العابد إذا أراد أن يعبد الله عن جهل عبد الله بما لم يشرع فاتخذ مواسم للعبادات وموالد يعبد الله فيها ما أنزل الله بها من السلطان وتلك نصيب الشيطان وذلك نصيب الشيطان في عبادة العابدين وللشيطان نصيب في الزهاد وذلك بأن يزهدهم في الحلال ويتعاملون بردود الأفعال فينشأ الزهد السلبي المنزوي عن الحياة الموجود في التكايا والزوايا بعيداً عن التأثير في واقع الحياة وإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أزاهم قال السلف في تلبيس إبليس قال ابن الجوزي رحمه الله ما ما من أمر لله إلا وللشيطان فيه نزعتان نزعة إلى تفريط وتخصير ونزعة إلى مجاوزة وغلوم وكل ذلك يرتضيه الشيطان وقال ثم بين هذين الواديين حاك الشيطان حبائله وحبك الشيطان مصائده فبعض الناس يقصر في العبادة وبعضهم يغالي ويجافي بعض الناس يقدس الأنبياء الرسل وأتبعهم ويعبدهم من دون الله وبعض الناس يقتلهم ويكذب بهم بعض الناس في الطهارة يقصر في الصلاة وبعضهم يصلي ولكن يتوضى عشرات المرات وإذا أراد أن يأتي إلى الصلاة صلى وقلبه مضطرب فلا يعرف كم صلىه وتلك نصيب وذلك نصيب الشيطان من العبادة وإن الاختلاس التي اختلص المسلم في صلاته سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولكنه ببصره يجول قال تلك عبودية الشيطان في صلاة العبد هذا أخذه الشيطان من عبودية العبد فجعلت الشيطان ألا ترى أنه قال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ونصيب الشيطان في ابن آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين هم أهل الشيطان وواحد للرحمن وذلك كما ورد في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك يقول وكنبعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة فإذا دل الصحابة غطوا رؤوسهم وكان لهم ككاء وخنين فقال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو الله أن يكون منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين وذلك يعني أن أمة يأجوج كثيرة وكبيرة وبالرغم من هذه المليارات الكبيرة والأعداد الضخمة من يأجوج ومأجوج ولكنهم كلهم نصيب الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وذلك لأذلنهم ولأمنينهم ولأامرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأامرنهم فلا يغيرن خلق الله وتغير خلق الله بأمور من ذلك خلق الله بعض البشر خلقا فغيروا خلق الله فجعلوهم آلهة ذلك تغيير لخلق الله خلقهم الله خلقهم الله عبيد وجعلهم الله صالحين فجعلهم الناس آلهة غيروا خلق الله من ذلك وقد يك قد يراد بتغيير خلق الله تغيير خلق الله الحسي وقد يكون من تغيير خلق الله التلاعب بالجينوم البشري التلاعب بالجينات والصبغة الوراثية في المعامل تغييرا لخلق الله الاستنساخ وغيره ذلك ليس خلق ولكنه تخليق تخليق لأنه تلاعب بمادة الخلق الأساسية الويضة والخلايا التي خلقها الله يتلاعب بها وكذلك من تغيير خلق الله ما هو قائم بالمكياج والكريمات التي تسلخ الوجه والتي تجعل الخلق مغير كل ذلك تغيير لخلق الله موجود وهذا نصيب من نصيب الشيطان لذلك أيها الحبة الشيطان في عداء معنا مستمد لا يفتر يأتي إلى الصلاة فإذا أدنى الأذان ولا وله ضراط ولكنه لا يولي بالكلية فيأتي بعد الأذان حتى إقامة الصلاة فإذا ثوبت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ثوب أي أقيمت الصلاة فر الشيطان من ذكر الله ولكنه لا يفر بالكلية فإذا أقيمت الصلاة أتى ووقف بين الناس في الصلاة يقول لهذا فكيف فعلت بكذا وكيف فعلت بكذا حتى لا يدري أحدكم أثلا سنصلى أم أربعة أترى أن الشيطان من أول أذان لم يفر إنما فر وبعد الأذان رجع، وبعد اللقاء في لقامة فر، وبعد لقامة رجع. إن الشيطان لا يفتر، ولكن عزائمنا تفتر. إذا كان أمر الشيطان هكذا، كيف ندافع؟ وكيف نحصن أنفسنا وأبنائنا وبيوتنا من الشيطان؟ إن الحصن الأول الذي ينبغي أن نتحصن به هو العبودية والإخلاص لله تعالى. إذ أن الشيطان نفسه اعترف قائلا لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فكلما كانوا أكثر عبودية كانوا أكثر بعدا من الشيطان قربا من الرحمن فيحفظهم ربهم سبحانه وتعالى ويصونهم من وساوس الشيطان ومن مداخله وطرقه ومكائده ومصائده إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولذلك من تحقق حقق العبودية بمعناها القلب تعظيم الله واللجوء إلى الله والإقبال على الله وحقق معاني أنه عبد لله خاضع يتمثل كل العبودية لله كان بعيد عن الشيطان وكان في حرز وصون من الشيطان ثم ثانيا الحسن الثاني الذي يصون الإنسان من الشيطان هو معرفة طرقه وكيده ومداخله وذلك يصون الإنسان كثيرا من الشيطان إن بعض الناس يستوي الأمر الشيطان ولا يعرف كيف يضل الشيطان البشر وكيف يوقعهم أخبرنا الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان والشيطان يوقع الناس في المعصية بالتدريج وأخطر شيء في مداخل الشيطان استعمال حضوظ النفس فسوء الظن من الشيطان لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما كان مع زوجته قال هذه الصفية قالوا يا رسول الله يرحمك الله قال خشيت أن يلقي الشيطان في نفوسكما إن الشيطان يجري من ابن عدم مجرى الدم من العروب الغضب من الشيطان الحب الدنيا من الشيطان قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال اثنان قلب الكبير فيه ما شاف أي عجوز عجوز في أي إلا في حاجتين قال حب الدنيا وطول الأمل وهذا باب من أبواب الشيطان حب الدنيا وطول الأمل العجوز المكسد لو قلت له بيقول لك الدنيا قروش وبشير القروش بتدسست تحت المرتبة وعامله جزلان يعيله يا الله يا الله افتحه وهو أمياء يعني يعني استوى القروش حب الدنيا لزار عجوز وطول الأمل زار عجوز كان قالت له بيموت يقول لك لا لا مداعين يا ولدي مع أنه بموت ما دور الموت هائما أي إنسان ومن هذا الباب أت الشيطان فأوقع الخصومات بين الناس وحرش بينهم فخضعت أرحام وارتكبت مكرات بهذا الباب وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سوف من أعظم جنود إبليس طول الأمل سوف أتوب بعد يومين أتوب بعد الصلاة أتوب غدا أتوب حدد التوبة وتقبل الله مباشرة إن الشيطان ينبغي أن نعرف مداخله لحتى لا يوقعنا بحبائله إن ينبغي أن نعرف ماذا يريد الشيطان منا وما هي طرقه ووسائله اسمع إلى هذه القصة التي وردت في بني إسرائيل قصة عابد من العباد كان يتعبد الله في صوم وكان رجلاً صالحاً ففي مرة من المرات كان هناك ثلاثة من الشباب أرادوا الخروج لغزوهم وكانت عندهم أخر فأتوا فتفكروا في أختهم قالوا أين نضع أختنا فقال قائلهم لا سبيل لأختنا إلا إلى هذا العابد فإنه يصونها ويحفظها وإن كل الناس يعرفون صلاحه فأتوهوا فأبى أن يجعلها عندهم عندهم فما زالوا به حتى وضعها في غرفة بعيدة ثم قال لهم قولوا لأختكم وقت الطعام الساعة الفلانية تأتي وتضع وتجد الطعام أمام صومعتي. فكان يضع الطعام ويغلق الباب ويصعد في مدرج له فوق الصومعة فتأتي البنت. وتأخذ الطعام وهذه المسألة أيام فقال له الشيطان إن خروج البنت من بابها إلى باب صومعتك فتنة للناس يرونها يضع لها الطعام أمام بابها وقل لها لا تفتح الباب إلا بعد أن تدخل أنت صومعتك ففعل أصبح يضع الطعام أمام بابها ويطرق الباب يقول اعطيني خمس دقائق حتى إذا وصلت إلى صومعتي ودخلت قل طعام وفعل ذلك أياما فقال له الشيطان إن هذه وحيدة ومسكينة تحتاج إلى بعض الأنس فآنسها ولا حرج في أن تعطيها الطعام في يدها فقط أعطيها الطعام إذا رأت كطمأن فأعطاها ثم قال له سلم عليها تحية الصباح فقط قول له صباح الخير بس ما تتبسم خلي خليه وشهك ناشف قول له صباح الخير امسكي اكلي بعد شوي قال له قديه بس معها البيدي خايفه وبرهابه بالجن بيجيها جنون لطيفه بعد شوي شن قال لي اكلوا سوا ما في حاجة ما فيك توقفوا في الناس أصلا بس تاكل تكون مدنك رطبه عشان هي تطمن بيجي ياكلوا بجنب الشيطان قال له ما تسأل من عمرك كم وطفولتك كيف دخل السرور إلى نفسها وإن أدخل السرور على نفس المسلم أجره الشيطان قال له أنت لو داش تونس معاه بعد ذا يتونس معاه في الشارع عشان الناس يشوفوك جنب الباب ما تتونس معاه جوا حتى زنا بها فحملت منه فلما استبان حملها قال له الشيطان إذا أتى إخوانها وعلموا بذلك افتضحت وافتضح الدين معك فصيانة للدين اقتلها فقتلها ودفنها ثم جاء إخوانها فقالوا كيف أختنا قال أصابت الحمى حتى هلكت قالوا ما بعد كلامك من كلام يثقون فيه فوقفوا على قبرها ودعوا الله لها وانصرفوا فجاء الشيطان وأرى كل واحد منهما في منامه اختهوا كأنها تقتل وهي حامح فلما أصبح الصباح لم يتجرأ أحدهم وقد رأى ثلاثتهم الرؤيا فتجرأ صغيرهم قال يا قوم إن قول الراهب في نفسي منه شيء إن رأيت البارحة كأنه قتل أختي فقال أوسطهم وأنا رأيته وقال كبيرهم أنا رأيت ولكن كبيرهم قال هذا راهب رجل صالح رجل عالم قالوا له والله لا نترك الأمر فذهبوا إلى الراهب وحفروا قبره فوجدوها مقتولة وفي بطنها جنين فأقروه فأقره فرفعوه إلى الملك فطعير به الملك على وجوه الناس حاميا في الحلة كلهم وعلقوا في, في جزء نخلة جزء نخلة يريد أن يقتله وتعلق عطشان أيام ليموت هو معلق هكذا فجاءه الشيطان الذي كان يوسوس في صورة شيخ يرتدي ملابس وقال له إن الناس كلهم ضدك إلا أنا أنا معك وإني أريد أن أحل وثاقك لتنجو ولكن أريد منك سجدة قال كيف أسجد وأنا مقيد قال اسجد لي برأسك فسجد له برأسي فجرى منه الشيطان ونزل في ذلك في القرآن في قوله مثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إن أخطر ما يستغله الشيطان عند كثير من الناس ولا سيما الشباب بل حتى وبعض المتزوجين التزين وتأجيج الشهوة في نفوسهم إن الشاب إذا خلا بنفسه لأنه يوميا يرى مناظر صية في الشوارع والإعلام تتأجج الشهوة ويسرح فكره ويذهب خياله في أودية بعيدة يتخيل بل بعض المتزوجين لا يروق له الحلال إنما يزين له الحرام فلا يستطيع أن يموح بمشاعره الغبط الطري لزوجه وتجده يبوح بذلك لغير زوجه بل تجد امرأة لا تجد متعة في الفراش مع زوجها وتجد متعة في الفراش مع خليلها وعشيقها عرمة أعوذ بالله أعوذ بالله لذلك ورد في حديث مسعود أن صلى الله عليه وسلم قال إن الزانية والزاني ينزل عليهما في قبريهما نصف عذاب الأمة نصف العذاب اللي عذبوا الأمة مما الله خلق الدنيا نص العذاب بنزلوا عليه في قبره بل أسوأ من ذلك أن تزني مرأة متزوجة أن توطئ فراش الرجل ما لا يحب بل بعض المتزوجة تزني نكاءة في زوجها وهذا أول مرة أعرفه بمعنى زوجها يرتكب الحرام. تقول طالما أنه ارتكب الحرام أنا مثله سوف ارتكب الحرام. زوجها يتكلم في التلفون بصوت خافت مع عشيقه هي تسمعه أو تراقبه. بل قصة عجيبة جدا وردت في احدى في احدى الكتب وقعت في احدى الدول أن امرأة زوجها ووالدها يجلسان في البيت تأتي بعشيقها وتدخل الغرفة وجزني بها ويخرج لا يستطيع أن يتكلم معه ولا الزوج تستطيع أن تتكلم معه ولا الزوج يستطيع أن يتكلم معه لا أبوها قادره لا يترشل عيب الكلام ده وهي اختارت طريق النار أول مرة أعرف ذول يقول كان فلان ما شخش الناس تعبت الله يوم التقيامة أنا برضو ليخش الناس زوجك يريد أن يدخل النار أتريدين أن تدخل النار ولا تزر وزرة وزرة أخرى وليس هذا بسبب يعني وحجة التقيامة الله قال أزلي تقول لا يا كابزني يقول أنت في النار وهو في النار فسأله العشق سأله قال لي أنت ده أبوك أهي أبوي وده زوجك أهي قال لي لكن أنا أخرش قالت لا لي يهمك تخرش طواني سألك الله في شنو قالت له أتيت في يوم من الأيام إلى البيت فوجدت زوجي ووالدي يفعلان فعل قوم لوط رأيتهما بأم عيني ورأ ورأوني أنا أنظر إليهما فبعد ذلك اتخذت طريق البغاء سبيلا لا أجد في ذلك متعة ولا شهوة ولكني أريد ذلك كيدا لهما وبئس الكيد الذي يضري بالإنسان إلى النار بل قال ابن القيم رحمه الله وإنك لا تجد لزان صدق حديثه ولا وفاء بعهد ولا صدق أخوة ولا صداقة حتى في الصداقة ولا تجد زان ورع وذلك واضح الحياة, الحياة تتبرج. إذا صلى صلى بغير طمأنين بعد الزنا بل يمكن بعد أن يزني لا يصلي أياما حتى يستعيد قواه النفسية ويتمالك قوته الإيمانية ليعود إلى ربه وإذا زنا. خرج الإيمان من قلبه، وكان عليه كذلّة. أرأيت كيف أن إبليس يقود الناس إلى الزنا بكلمته وعبارة، يعيدهم ويمنيهم، وبعضهم يقول لك: الجاب الصلي طوال شهر. يا أخي تتعب نفسك مالك؟ عيش شبابك يا أخي. أجلس لك عيش شبابك؟ دشوا الشيطان. لا دشوا الشيطان. يعيدهم ويمنيهم. من الذي قال لك أن الشباب المسلم الذي يصلي في المسجد ويحضر الدروس ويفعل الخيرات ويبر الوالدين لا يعيش حياته إنه يعيش حياة حقيقية وسعادة تامة هذا الحصن الثاني من الحصول معرفة مداخل الشيطان الحصن الثاني سد منافذ الشيطان إن علمت أن الشيطان يريد أن يستفزك في موضوع فسد عليه المنافذ فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن الذي سد ذلك إيمانك بالقضاء والقدر قدر الله وما شاء الله فعل ذلك يسد منفذا للشيطان وإن من سد منافذ الشيطان امتلاك النفس عند الغضب أتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مجلس فأساء إليه وهو حاكم فطأ عمر بن عبد العزيز رأسه، ثم رفع رأسه وقال: أردت أن يستفز الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تنال مني غدا. قم يا رجل وانصرف. هذا سد الطريق على الشيطان وأغضب الناس على الشيطان من يمتلك نفسه عند الغضب، لأن الشيطان لا يجد. في مسلم بغيته إلا إذا غضب حتى قال الشيطان لموسى الشيطان لموسى إذا غضب ابن آدم لعبت به كما يلعب الصبي بالكرة ومن ومما يفرح الشيطان الطلاق فيسد هذا الباب على الشيطان لأن إبليس عرشه على الماء يرسل كل يوم إلى الأسواق وفي الأسواق نصب الشيطان رايته يُرْسِلُ في الأسواق إبليس دنوده وفي نهاية اليوم يأتونه بحصاد يومهم معهم تقارير فيقول للرجل ماذا فعلت فيقول للأول ماذا فعلت يقول ما زلت به حتى زنى يقول يتوب ويتوب الله عليه ماذا فعلت يقول ما زلت بالرجل حتى سكر يقول يفيق ويتوب ويتوب الله عليه ويقول لثالثهم ماذا فعلت يقول ما زلت بالرجل حتى طلق امرأته وللشيطان تاج يضعه في رأسه ويقول لو أنت أنت لأن ذلك يعني حقد الآباء إما على الأمهات وإما على الآباء كان الأب شايل للأولاد وأمهم جدعتهم ممكن يربوا فوق إن أمهم ما اشتغلت بيهم وما شافت متعة مع راجل تاني فينشأوا حاقدين على أمهم وإما أن ينشوا حاقدين على أبيهم وإما أن تضاف إلى المجتمع امرأة عاهرة بأن تجد كل المنافذ قد سدت أمامها ولأنها مطلقة ينظر إليها نظرة احتقار وإما أن لا يتربى الأبناء تربية سوية فيحصل اختلال في نظام المجتمع والمسرة وذلك يفرح الشيطان الشيطان يفرحه الخراب وبعض البشر يفرعهم الخراف، لذلك هذا من المنافذ التي ينبغي أن تسد، والحديث في صحيح مسلم سد منافذ الشيطان، والحصن الرابع من الحصون، وهذا أهمها الدعاء والاستعانة والاستعادة بالله من الشيطان، أي اللجوء إلى الله فلا يضرك سحر ولا كيد ولا مسك من الشيطان إذا كنت مع الله واستعل بالله على الشيطان فالشيطان خلق من خلق الله واسألهم أن يصرف عنك كيده وتأكد بأن الشيطان ضعيف ولا يقوى الشيطان إلا على من هو أضعف منه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كلما كنت بالله كلما كنت أكهر من الشيطان ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري ما سلك عمر بن الخطاب فجة إلا سلك الشيطان فجا غيره الشيطان لا يود أن يراه هو لا يرى الشيطان عمر الله وعلا يأتي في الطريق إذا كان في شيطان طبعا إخوانهم بغي أن تعلموا أن الشياطين تحم فنهيق الحمار إذا نهر لأنه يرى شيطان الحمار جلوم الملكوري شايف له شياطين لذلك أمرنا عند نهيق الحمار أن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة حتى لا يرد علينا الشيطان فيصرفنا نستعيد بالله عند الصلاة نستعيد بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب إذا غضب أحدكم فليستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإن الغضب من الشيطان وهكذا ينبغي أن نستعيد بالله وأن نرجأ إلى الله وأورد ابن الجوزي رحمه الله قصة برصيص العابد في بني إسرائيل وهذه قصة عجيبة برصيص العابد في بني إسرائيل رأى أن قوما يعبدون صنما فأخذ فأسه وقال لأكثر من الصنم وفي الطريق عرض عليه الشيطان في صورة رجل قال لو أين تريد قال أريد هذا السلام الذي يعبد من دون الله قال دعي الناس وما يعبدون قال لأمر النبي المعروف والأنهى عن المكر قال لو لا تفعل قال سأفعل فتعرّك ساعة الشكل ساعة وفي نهاية الأمر صرع برصيص الشيطان وصعد على صدره وخنقه فقال له الشيطان انبذ طريقك قام ولكنه وجد نفسه متعبا نفسه قائم فرجع وقال لأتين غدا وجع غدا ووجد الشيطان في الطريق فمنعه فصرعه بعد مدة ثم قال لأتين غدا وجاء في المرة الثالثة واتى الشيطان ومنعه فصرعه برسيصة زول عنده إيمان يمسك الشيطان بل رسول الله فعل ذلك قال كدت عرض علي شيطان وأنا أصلي ومعه شهاب من نار كما في البخاري فمددت يدي وأخذته من, من, من رقبتي حتى مس لعابه برض لعابه يدي ولولا أن ذكرت دعوة أخي سليمان ربه ابلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن أنت الوهاب فرغبته في سارية من سوائر المسجد يلعب به صبيان المدينة واسقوا في حاج عجيب هنا في ناس يقول لك فلان ده عنده سفلي ومالك الجن تأكد بهذه الآية لا يوجد أحد يملك الجن ولكن الجن هو الذي يملكهم شيخ السفلي دين إما لا يصنوه إما يسجد الشيطان في جوف الليل يتقرب إذا الله بالضب تعرف الضب الضب الواحد ده بيجيبه وبيخده، يا من ينشفه ويعمل ببخور في ليلة مخمرة الناس نايمين براو يقوموا الصبح الحالة صباحا يعمل البخور ويقرأ بعض الأشياء الصلاسم يجيه الشيطان ويعمل معاه اتفاق وقد جاءت إفرأة لعائشة وقالت لقد جاءني الشيطان ودعت أنها تعالب تعالب كل مرة وفي أن يجيو الناس تشوف تعايد تقول لأنت عندك كده أنت عندك كده وكلام يطلع صحيح لأن الشيطان قوة أعلى من قوة الإنسان في لأنه عالم وراء المادة قالتها عائشة ماذا فعلت قالت أتاني بمصحف وأمرني أن أبول فيه قالت عائشة فماذا فعلت قالت بنت في الكتاب فرأيت مثل النور قد خرج مني وأنا أشخص لبصري أنظر إلي حتى ذهب إلى السماء قالت عائشة ذلك الإيمان ولا يعود إليك أبدا أشكد قل أن يتوب السحر معظم السحر يموتون على سحرهم وللأسف الشديد دين في السودان بعضهم أولياء وصالحين بعضهم عند الناس أولياء وصالحين لأنه يأتي بأمور خارقة للعادة من خلال علاقة مريبة مشبوهة بينه وبين الشيطان للأسف الشديد ولذلك برسيسة غلب الشيطان ثم صعد على صدره فقال له الشيطان يا برسيسة أنا لن أتركك وسوف تصرعني كل مرة هل ترضى أن, أن أضع تحت وسادتك كل يوم دينارا من ذهب قال رديد وبيقى برسيسة يصحى الصباح بدري ينوم إصحى صعب أدريك المخدة إلقى دينار ذهبه له يقضي بيع حاجاته شهر الدينار ده من قطع. بعد شهر ويوم الدينار وقف غضب برصيصا غضبا شديدا حمل الفأس وذهب إلى الـ الـ الـ الـ الـ الصدر يفسره فعرض له الشيطان حتى الشيطان وصار على صدره فقال له برسيصة كيف غلبتني قال لما كنت تخرج غضبا لله غلبتني ولما خرجت غضبا لدينارك غلبتك فلا يغلب الشيطان إلا من كان مع الله وإلا من كان مستعينا بالله أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأيُبصِرَنَا بأعدائنا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وإن من الحصون المهمة التي يغفل عنها الناس الالتزام بالكتاب والسنة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرون فإذا هم مبصرون وإذا سيد ابن آدم بك الشيطان وقال أمرت بالسجود فأبيت فذين النار ويلي ومن ابن آدم بالسجود فسجد لفوف له الجنة فمن أراد أي يغيظ الشيطان عليه بالاكتثار من النوافل صلاة والسجود لله وها أنت قد علمت الآن يزول في عرف، إن الصلاة الكثيرة بتبك الشيطان بعد فنس ما قاعد يبك الشيطان عندنا المقدرة على غيظه وإبكائه ولكنهم لا يفعلون وقد أمرك الله بغيظه يغيظ منه جاره يغيظ منه واحد معه من المسلمين وإنما يحدث من دارفور في دارفور في تقدير إبليس الكبير جلس في السودان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير أحدكم إلى أخيه بسلاحه قال وإن كان أخاه لأمه وأبيه يمازحه عليه أن لا يمد إليه السلاح بحده إن الشيطان ينزغ في يده ده التمدل للسلاح سكين لا تدع له أساني يتبع بيع لكن إنتهم تضحكوا ما يتساهم لا تدع السكين أقلبه وديه له من الجهة الماء فوق الطعيم أديه السكين هذا من في صح مسلم كيف تقول في من يقتل مسلماء فيريق دمه لمجرد أنه اختلف معه في القبيلة أو في بعض الأشياء أنا والله لا أستطيع أن أتصور هذا وإن لن يحدث في دارفور بقدر ما قللت فيه نظري وأمعنت فيه فكري وتأملت فيه لم أجد شيئا إلا أن أقول أن ذلك عمل الشيطان إذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعطي أخاك السلاحة بحده ما هي مشكلة ده تسدنه ده تدينه مسكين ده تدينه مسدس ما هي مسدس من الجهة المفتوحة أقلبه ودينه من الجهة الثانية حتى لا مجرد أن يخاف هذا من عمل الشيطان فكيف بقتله وسفك دمه؟ يا أهل السودان يا أهل دارفور يا أهل القرآن يا حكومة السودان يا حكومة الإنقاذ يا حكومة التوجه الحضاري أليس في هذه البلاد عاقب؟ والله أظن أن حتى العلماء والدعاء وإمة المساجد في غفلها أين أئمة المساجد؟ لو اجتمعت هيئة علماء السودان وجميع أئمة المساجد وقادوا مبادرة وأسموها مبادرة حقن دماء المسلمين وسعوا بين الحكومة وبين أهل دارفور ليوقفوا هذا النزيف من الدم الذي هو نصيب للشيطان عياذا بالله ما الذي كان سوف يكون؟ هل واجب العلماء أن يقفوا في المنابر يبصر الناس فقط؟ هل واجب الدعاء أن يتكلموا بنصوص القرآن والسنة فقط؟ إنني أنتظر مبادرة يقوم بها أهل, أهل الإسلام لا أقول رجال الدين لأن المجتمع كله ينبغي أن يكون رجالا للدين إنما إنباء يقوم العلماء ورجالات الإسلام وقالة المجتمع الذين هم بعيد بعيدين عن أجواء الصراع والذين هم محترمون بين الناس كإنمة المساجد أن يقودوا مبادرة وهأنذا أفرقها من هذا المنبر مبادرة لحقن دماء المسلمين في دارفور لا يقودها سياسة لأنه قد لا يثق فيهم الناس يقودها العلماء وإنمة المساجد والدعاة والمعلمين وموجه الناس الخير أين هم الآن فيما يحدث السودان يتمزق السودان يتقطع وبعد حادثة جامعة النيلين ونزع الحجاب الإسلامي فأولين يحتل بقواته محكمة في الخرطوم لأنها اعتقلت أحد أحد جنوده الذين تم قبضهم وهم سكارى، فأدخلوه في المحكمة، فجاءت قواته وحاصرت المحكمة والشرطة وأخرجوه من السجن، قالوا هذا لا يجوز لكم، وأخذوه في عربتهم ومضوا إلى حيث يعسكرون في جبل أوليا، ده فولينوا، جون قرن هيسوي شنو؟ الله يستر. الله يستطل. والله أنا خايف مية ألف حيضربوا جونجران على حساب خزينة الدولة وحيصرف مرتبات ضباط وجنود من الدولة مية ألف أسماهم حماة السلام والله أنا خايف في الخرطون دي ما نمشي آم مية ياخد شو يا دي فوضى فأولينه قواته دي فأولينه ما عنده حاجة جونجران عنده حاجة على عن مشروع احتني المحكمة وقرع ذوله قالت حكمه كيف جمعوا عين تاجر في الظهر في الخرطوم جمعوا مشاهر وجهاز الأمن في المرحلة القادمة سوف يلغى هذا ما قرأته في الاتفاق سيكون جهاز معلوماته فقط لا يستطيع اتخاذ أي تدابير أمنية ولا وقائية ينبغي أن لا تؤدي الاتفاقية اتفاقية السلام إلى هذه الفوضى العارمة التي بدأت تظهر بنات رعوا حجابات في الجامعة وفاولون يحتلل المحكمة هل سيقف الأمر عند ذلك؟ أتمنى أن يقف الأمر عند ذلك ولكني ما أظن ذلك يا أيها الناس إن التزام الكتاب والسنة يقي شيطان الإنس وشيطان الجن يوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خزولا وإن مما يحصن من الشيطان ارتزام جماعة المسلمين قال صلى الله عليه وسلم الذئب الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية عليكم بالجماع وقال الراكم شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رفض نزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من الأودية فكل استظل تحت ظل الشجرة جالجل أربعة في الشجرة خمسة شجرة ستة شجرة قال إن تفرقكم هذا في الأودية من الشيطان فاجتمعوا تحت ظل شجرة واحدة حتى لو ألقي عليهم رداء لشملهم يا أخوانا ماذا نقول عن التفرق الذي موجود في السودان جماعات ستمزق أحزاب تتقطع أمة تتفرق أنت عارف المسلم الناس دي اللي تفرقوا. كيف؟ المسلم الواحد كان جديد لقى طريقه يتفرق لاثنين ما عنده مشكلة خلي الجماعات النفر الواحد في رقبته كان جذري خالف رغبته ويقبوا اثنين ما عندهم مال من كثرة ما انه حصل تفرق في امتنا وهذا من الشيطان عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية واخيرا ان من اكبر الحصون الاذكار فان الشيطان لا جقرب بيتا قرئت فيه صورة البقرة رواه مسلم ومن قرأ آية الكرسي إذا أو إلى فراشه لا يقربه شيطان حتى يصبح ومن قال والحديث بالسيرة الصحيحة أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال الشيطان اعف مني سائر اليوم أربع كلمات سهلة لو قلتها الشيطان ما يجيك نهائيا من قرأ أو آخر البقرة عند نومه كفتاه من خرج من بيتي وقال بسم الله توكرت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان معه شيطان رجع قال ما ظنك بمن كفي ووقيا هذه أذكار ومن قال لا إله إذا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير مئة مرة كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه وفي هواية لا إله إذا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمين هو على كل شيء خذيل عشر مرات كانت له حجزا من الشيطان سائر يومه لذلك هذه أذكار وأجل الأذكار تسمية الله عند كل شيء وذلك يبدل الشيطان ويبعد ويجعل الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يتصاغر حتى يصير ذبابه بس تقول بسم الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل أتعرابي فجلس فأدخل يده في الطعام فقبض رسول الله يد العرب قال يد الأعرابي ويد الشيطان في يدي قال دخل يده الشيطان مع طوال ما سكون قال إذا الش إذا الأعرابي الشيطان في يد الرسول ما كده كذا لتين يعني إذا شيطان طوال معه ثم قال له سمي الله وكله والبسمة الله زول في ناس أصطب بسم اللهذي ما قاعد يمتروها وفي نازل خواجات يشرب بالشمال وياكل بالشمال والذقرد ينظروا بالتقدم والحبارة وما درى أن الشيطان يأكل معه وهكذا بل في صح مسلم من أتى أهله ولم يسمي الله جامع مرته ما قال بسم الله جامع معه الشيطان الشيطان بجامع معه عدين أعوذ بالله يا أخواننا أنا ما أعرف الناس ناسين و. الأذكار أكبر حصن من الحصول أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يردنا إليه رد جميلة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم احفظنا من الشيطان اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحتنا ومن تحت أرجلنا ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا فرجته ولا همّا إلا يسرته يا رب العالمين اللهم ولا مريضا ولا مبتلا إلا عافيتة اللهم اشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف الشاب أحمد اللهم اشف الشاب أحمد يا رب العالمين اللهم إنه شاف عن شبابه اللهم إن أمه يتقطع قلبها عذرا عليه يا رب العالمين اللهم رضعفهم يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم اشفه يا رب العالمين. اللهم اش العالمين. اللهم شمرضانا ومرضى المسلمين رب العالمين اللهم من بنى هذه المظلة اللهم اغفر له ولوالديه يا رب العالمين واجعلها صدقة جارية للا يوم أن اللهم ما سجدوا لله فيها سجدا ولا ذكروا الله فيها ذكرى اللهم اجعل ذلك عملا صالحا لا ينقطع أبدا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقل السلام.